كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه ذكر ابن رجب الحنبلي في كتاب جامع العلوم والحكم أن بعض أصحاب ذنون المصري كان يطوف فينادي آه يا قلبي من وجد قلبي الراجل كان يمشي في الطرقات يصيح فين قلبي انا مش لاقي قلبي اين انت يا قلبي فدخل يوما بعض السكك فوجد صبيا يبكي وامه تضربه ثم اخرجته من الدار واغلقت الباب دونه فجعل الصبي يلتفت يمينا وشمالا لا يدري اين يذهب ولا اين يقصد فرجع الى باب الدار فجعل يبكي معايا في القصة امه كانت بتضربه رميته قاعد يمشي يعيط في الطرق الى ان عاد مرة اخرى فجعل يبكي ويقول يا امه من يفتح لي الباب اذا اغلقت بابك عني من يدنيني اذا طرطيني من الذي يدنيني اذا غضبت عليه؟ فرحمته أمه فنظرت من ثقب الباب فوجدت ولدها تجري الدموع على خديه وهو متمرغ في الطراب ففتحت الباب وأخذته حتى وضعته في حجرها وجعلت تقدله وتقول يا قرة عيني يا عزيز نفسي أنت الذي حملتني على الذي صنعت أنت الذي حملتني على نفسك وأنت الذي تعربت لما حل بك لو كنت أطعتني لم تلق مكروها فتواجه الفتى يعني حس بشعور مختلف فقال وجدت قلبي وجدت قلبي تخيل صورة الشاب ده وهو ماشي في الطريق مش لا يقلبه وتخيل انت وانت واقف في القيام في رمضان وانت تاية وانت شارد وانت حيران وانت بتبحث عن لذة الايمان بتبحث عن كنوز رمضان ولا تجدها تخيل واحد بيصل التراوح وهو في منتهى الغفلة ورب قائم ليس له من قيامه الا التعب والسهر تخيل واحد عنده استعداد انه يتصدق بالغالي والنفيس انا عندي استعداد اتفع فيها كم دي بس اتحصل عليها اللي هي ايه انه لا يلبي هيروح يعمل عمره هيروح يحج هيروح يطوي عشان يلاقي قلبه ويأتي النذير من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كده انه يأتي بمظلمته يوم القيامة يبقى ايه على اديه فينادي على النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد ايش قال لي فيقول لا املك لك من الله شيئا قد بلغتك انا قلت لك رمضان ايه قلت لك صيام وقيام وليلة قدر قلت لك عتق من النيران وقلت لك انك عليك انه يكون شهر صيامك مش زي اي وقت في حياتك قلت لك ركز قلت لك لازم تعمل استعداد قلت لك ده كله لا املك لك من الله شيئا قد بلغتك حسين بالأحساس ده يا جماعة ان احنا لو جرينا على نفسه صلى الله في اللحظة اللي مفيش حل دلوقتي غير شفعته صلى الله عليه وسلم ويقول لك آسف انا قلت لك انت اللي مسمعتش الكلام لا املك لك من الله شيئا قد بلغته تخيل واحد صايم وهو قاعد صايم الصور المحرمة اللي كان بيطلع عليها قاعدة تمزق قلبه صايم وتايه في المحرمات قايم واقف بيصلي يسمع آيات النذير يسمع إليه الناس حواليه بتعيطه إليه الإمام بيقول إليه وهو قاعد الخواطر اللي في باله الدنيا الملهية ومشاغل وهموم وي وي وي ما هو أصل رمضان شهر الحصاد للأفك ما بقناش مستشعرين المعنى لما نقعد نقول ابو بكر الوراق كان يقول شهر رجب شهر البزر شهر شعبان شهر السق شهر رمضان شهر الحصاد يا جماعة حصاد في الحالتين حصاد السنة في رمضان يعني اللي انت قاعد بتعمله 11 شهر هتلاقي ثمرته في رمضان ويا اما تطلع ثمرة طيبة يا اما تطلع ثمرة خبيثة للأسف الشديد حصاد السنة في رمضان من ثبت نبت ومن جد وجد ومن زرع حصد ومن صبر ظفر ومن عذ بذ اي ظهر بالله اسمع معي الايات دي كده باحساس مختلف اسمع قلبك قول ربي ومن اظلم من ذُكِّرْ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرِضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَانِ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة ومن أظلم مين أظلم من اللي ربنا يعطيه الهدايا دي وهو نايم وهو غافل وهو ما وهو لاهي ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه إن ربنا يقيم عليه الحج إن ربنا سبحانه وتعالى يبعت له الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا تبعت لك رسالات ونظر كثيرة من حولك فوق وانت غافل وانت معرض وبعد كده تيجي في شهر زي شهر رمضان وتقل لي مش عارف ما أنا بصوم ما أنا بقوم ده أنا عملت كم شنطة رمضان ده أنا ثويت ده أنا حطيت يا شيخ مش لائي قلبي أين قلبي ونسي ما قدمت يدا إنه جعلنا على قلوبهم آكن القلب عليه الران القلب عليه حجاب فما بقاش حافظ تهزه توعظه توصله كل ما يمكن إنه يحركه وما بيتحركش هو ده وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يبقهوه وفي آذانهم وقرة ويتقال بالله عليك أنت مش عارف أنت مش فاهم وحقول لك النهاردة أنت مش عارف رمضان قد إيه لحظة حدين وانت مش فاهمها كده وانت مش قادر تتعرف عليها كده وفي آذانهم وقرة وإن تدعوهم إلى الهدى فلا يهتدوا إذن أبدا بس بعد الآيات دي كلها ساب ليك الفرصة وربك الغفور الرحمة واحنا سنقدم على شهر المغفرة وشهر الرحمة فالفرصة قدامك أنا خايف السندي بالزاد مع كثرة الملهيات مع كثرة الغفلات مع شكوى الصالحين لأن الواحد لما يعني بيتوسم في أخ من الإخوة أنه يكون عنده شيء يعني من الخير وتلاقيه بيشتكي لك الأمرين وبيقول لك يا شيخ والله أنا مش بقول كلام يعني بحاول أن أنا أتقمص دور المتواضع وتاع والله مش كده السنة اللي فاتت أحفن من السنة دي شكلها كده واللي قبليها أنا في النازل وده اللي شغال ده اللي مش سايب قيام ليل وده اللي فضل الله عنده أوراده وبيقول لك أنا مش لاقي الغفلة جديدة قوي الشكوى دي بتقول علينا أن احنا نخاف قوي على رمضان الثانات شوفوا بقى النذير ده رمضان سلحزوا حدني ازاي رقم واحد تعرف أن رمضان هو زمن المغفرة وفي نفس الوقت هو زمن المعصية يعني اششئوا نقيده ازاي روى الامام احمد والبيهقي في شعب الايمان وقال المناوي اسناده حسن، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني باللي النبي بيحلف به والذي نفسه بيادي صلى الله عليه وسلم النبي بيحلف بيقول بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مر على المسلمين شهر هو خير لهم منه ولا يأتي على المنافقين شهر شر لهم منه أخطر ما في الحديث ده العبارة الجاية دي إن الله يكتب أجره وثوابه من قبل أن يدخل يعني ممكن دلوقتي في اليوم اللي احنا عايشين فيه ده من شعبان اكتبنا احنا السنادي من سعداء رمضان من الفائزين برمضان من الناس اللي ربنا حيصطفيهم برمضان ولا ويكتب وزره وشقاءه قبل أن يدخل عشان كده سألتك تدي نفسك كام من عشرة دلوقتي لو ربنا بكرم وجوده يضاعف من حالك ومن أجرك تظن بحالك الحالي تبلغ ايه من جواز رمضان بمنتظر صدق وصراحة انت حاسس ان انت تبقى أهل المغفرة انت حاسس ان انت ممكن تبقى اهل للعبق انت شايف ان انت بتحاول ومسايب باب من الابواب علشان تبلغ حاجة من الحاجات دي من الجوائز دي انت حاسس ان السنة دي ليلة القدر ان شاء الله انت حاسب لها من سنة فاتت ما بتسبش ليلة ما بتدعيش بيها ان ربنا سبحانه وتعالى يبلغت ليلة القدر لانها كانت هدفك، هدفك من سنة فاتت من بعد رمضان اللي فات ولا الغفلة استحكمت لو كتب أجر رمضان السنة تظن حيبقى فين؟ يكتب أجره وثوابه من قبل أن يدخل ويكتب وزره وشقاه قبل أن يدخل وذلك أن المؤمن يعد فيه النفق للقوة في العبادة الحل إيه يا شباب الحل إيه من دلوقتي تبذل الغالي والنفيس عندك استعداد تعمل اللي تستطيع آخر قدرتك آخر فقط لو تقدر تفتح في أبواب خير وانت متكاسل عنها بحذرك خاف حاول الخمستاشر يوم اللي جايين دول تثبت فيهم ان انت بجد راغب في خير رمضان ان انت تكون أهل للعفق من النيران ما تسبش عارف الناس عادة لما بيجي رمضان يبقى عايز يعمل شوية حاجات وإيه رحمات رمضان وا وا وا. أنا بقولك من دلوقتي في الوقت اللي بيكتب فيه انت فين اعمل حاجة قال يعد فيه النفق للقوة في العبادة أما المنافق فيعد فيه اغتياب المؤمنين اتباع وراثهم قال النمسي صلى الله عليه وسلم إن الناس على الصنفين فهو غنم للمؤمن شهر الغنيمة شهر المغفرة شهر العد شهر شهر شهر وهو معصية على الفاجر يعني متصور واحد يطلع من رمضان كان مثلا رصيده من السيئات والعاذ بالله مثلا مئة ألف سيئة يطلع من رمضان يلاقي فوق دماغه العادي انه كان يأخذ عشر تلاف سيئة فيه يلاقيهم عشرين تلاتين ألف مضاعفين أصلا لانه ما فهم هذا ما هو زي ما بتضاعف الحسنات بتضاعف السيئات خايف على رمضان يكون حج علينا لا لينا فعشان كده أول شيء عايزين نخاف ونحضر ونعد العدة. ده رقم واحد رقم اثنين خايف على رمضان من البعد والسحق أنا طول عمري أعرف الحديث ده من غير الزيادة دي لغاية ما وقعت على هذه الزيادة في معجم الطبراني روى الطبراني وقال الهيثمي وفيه يزيد من أبي مختلف فيه وبقية رجاله ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال من ذكرت عنده فلم يصل عليك دخل النار فأبعده الله هنا بقى الله فأبعده الله وأسحقه تتصور انت فأبعده الله وأسحقه أنا أول مرة أعرف وأسحقه دي بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن جبريل أتاني فقال من ذكرت عنده اللي يتذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة حد الدني عقله واحد دلوقتي قال قدامه النبي صلى الله عليه وسلم غفل، ما قال صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فلم يذكر فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم النبي بيقول فلم يصلي عليه دخل النار دزنبي دخل النار بمقادرنا احنا بول من الضحم احنا دزنبي دخل النار واحد قال قدام النبي صلى الله عليه وسلم فما يصلص عليه قال دخل النار عشان كده في حديث اخر بيأكد عن المعنى ده قال صلى الله عليه وسلم خاطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله علي محمد صلى الله عليه وسلم الجنة استكه حوت ما على النبي صلى الله عليه وسلم امال داداء ده دا في الصلاة امال التوقير أم ايه امال اتباع السنة ايه امال غياب ده في حياتنا يبقى ايه ده في مجرد التلفظ باسمه الصلاة عليه قل الله عليه وسلم قال دخل النار فأبعده الله وأسحقه حسين بمدلول كلمة أسحقه دي دمره أسحقه اتنسب اتنسب في النار فأبعده الله وأسحقه فقال جبريل عليه وسلم قل آمين قال آمين فقال من أدرك أبويه أو والديه أو أحدهما فلم يبرهما دخل النار فأبعده الله وأزحقه قل آمين قال آمين عقوق عدم القيام والوفاء بحق الوالدين والمعاني دي بقت مغيبة في زمننا للأسف الشديد وكثير بيشتكي وبيوت المسلمين فيها الصراعات دي ما بين الآباء والأبناء والمشاكل دي النبي بيقول صلى الله عليه وسلم إنه لو ما برش بهما وهنا حتى ولو كان كافرة وصاحبهما في الدنيا معروفة قال فلم يبرهما دخل النار فأبعده الله وأضحق محل الشاهد في الثالثة قال من أدرك رمضان فلم يغفر له دخل النار فأبعده الله وأضحق قل آمين قال آمين يعني لو طلعت من رمضان السنة دي ما حصلتش المغفرة ممكن تبقى سبب دخول النار عادي يعني أنا ما كنتش مركز ما فياش حاجة يعني يعني إيه المشكلة يعني صح؟ رمضان زي اللي فات زي اللي قبله بس في أول الطريق مش واخدين الموضوع أوي كده بنروح علينا بنروح لازم يعني يتغفر لنا السنة دي خليها السنة الجاية صيحة خليها لبعض وليس قدامنا رمضانات قد كيره ما معنى يعني جايلي رمضان اللي جاي في شهر تمانية ولسه راجعين من مصر لي بدأوا وتقول لي يتغفر لنا فيه خليه في في الايام اللي تبقى تنفع شوية اهو فلم يغفر له دخل النار فابعده الله اسحقه قل امين قال امين خايف على رمضان احسن يبقى شهر الحرمان ما يبقى الشهر الرحمة والمغفرة والعدق من النار. ثلاثة خايف على رمضان لان الغفلة حصل كده كده فخايف على رمضان يبقى شهر الغفلة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه وصحى إسناد الأرموت في حديث أبي بكر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم صلوا بقى الله عليه وسلم نحن يستعدين لقول أبعاده وبتاع ما ينفعش الدرس ده بالذات يعني طول ما انت قال لا يقول أن احدكم اني صمت رمضان كله وقمت اني صمت رمضان كله وقمت ما ينفعش تقول الحمد لله السنه دي صمنا وقمنا او سنه فضل الله عز وجل ال يوم كده صيام وقيام زي إنه يقول ما كده صلى الله عليه وسلم فقال بكر لا أدري اكره التزكية ام قال لا بد من رقدة أو غفله يعني هو النبي مش عايز صلى الله عليه وسلم ان احنا نقول سمت رمضان قمت رمضان علشان الواحد ما يزكيش نفسه ربنا قال فلا تزكوا انفسكم هو اعلموا بما نتق انت ما تعرفش انت ايه اللي اتقبل منك وايه اللي رفع وايه اللي قبل وايه اللي رد فما تعرفش فما يفعش تدعي شيء انت مش عارف ايه تمارته وايه نتيجته عند ربنا ده معنى المعنى التاني هو بقى اللي احنا مسكين فيه الاصل ما فيش ح من غير غفلات لازم يحصل شوية نعاس هو انت اول ايام رمضان بتبقى عمل ازاي اول للسين ثلاثة اربعة عايز تكسر الدنيا وعايز نعمل ونسود وتلاقي بقى قاعد حطت خطط وكل واحد كارب بتاعه وعايزين السنادي ومش عارف ايه والايام الاولانية والمواعيد والسنط والشغل وعن شاء الله السنادي أعباب يحلم كنت سنة فات الخاتم ختمتين قرآن شاء الله تستندها أربعة وحنعمل وحنسوي وحنصلي وراء الشيخ الفلاني أول الليل بكذا وحنعمل في آخر الليل كذا وآخر نشاط في الدنيا ماشي تثبت وردك وتثبت يومك ويمشي كده بس اول يومين ثلاثة قاعد ده كده وإيه بتحاول تخشع قلبك وعايز دموعك تيجي ويا رب تكون الليله دي ليلة العدق يا رب كل الليلة كده يوم اثنين الطاقة الإيمانية اللي عنده خلفه فبدأ تتقا روتيني إيه الموضوع الصبح ان شاء الله صيام هنروح عندي شغلي أخلص الشغل قبل الفطار بساعة أروح أفطار أقعد شوية أستريح معدن أنزل روح أصلي وراء الشيخ فلان هنصلي بجزء ولو حارحة تهجد في بيتنا ولا راحة تهجد وراء الشيخ إلّا وخلصت العملية واقفين إيه اسمع ما يسمعش المهم إن إحنا مثبتين رجلينا وخلاص هذين بنسبة حالا إحنا موجودين أي خدمة تلاتين يوم يتقضي بالشكل ده فين القلب؟ فين الإحساس؟ فين الصمراط؟ فين الشغل؟ نقعد كده لغاية ما يجي لك باية واحد يبتدي يقول لك لاي لات القدر إلحق أخر عشر أواخر وهتكف لك مش هينفع تعتكف خليك مركز في الليل وتريه قوي طول الليل بقى ما تنامش ويشتغل وعمل وصوي حاضر هم جات يعني على الليلة بس قامني الليلة بالضبط عشان نبقى إحنا مزبطين يعني يعني خمسة وعشرين ولا صبعة وعشرين أصل خمس ليلة يستير علينا واحد خالص. فسبت منها خليك في 23 كده ساعات بتيجي معاك تبتدي سخن شوية 23 بس لا لا 25 بقى لا كتير جدا طلعت ليلة قدر في مصر قالوا السنة دي الشمس طلعت مش عارف ايه خليك في 25 وركز و27 على 29 خلاص الحمد لله بتاع رمضان بتاع كل سنة الف حمد وشكر لك ارب صح كده هو ده فدا حال يرسله حال الغافلين من امثالنا فخايف الغفلة تقتل ايمانا هي الغفلة بتقتل اه ولها علامات قال ابن الجوزي لا ينال لذة المعاصي الا سكران الغفلة عايز تعرف انت غفل لا بتستمتع بالمعاصية يعني في معصية من المعاصي بتعملها بتستمتع بيها يبقى انت سكران لانه ما يستعذبش انا بقول يستعذب هو رجله هتقع في المعاصي ما هو مش معصوم بس لما ترجع رجله طوع في المعصية تلاقيه يلحى نفسه اللي النفس والسلام بيقول ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة إن المؤمن خلق مفتنا النسية حتغلط وحتنسى وحتوع في ذنوب بس فرق ما بين المؤمن والفجر قال إذا ذكر ذكر يعني هو أول مسيح تقول له إيه ده الفجر ضاع يوم هرب يد ميتم النهاردة ميتا عنده إنه في الفجر واضح إحنا نعمل إيه يعني هو الفجر في الصيف ذا طبيعة أنا من بدري تلاقي حاجات كتيرة راحت مني كنت عايز أقرأ ما عرفتش ما قمتش الليلة دي تيجي نضبطها كده طولنا الفجر بيدعم طب طبعاً عامل نكو إيه بقى في شغلنا مش عايز نصيرش مع بعض دي لعرفين نقيم ولعرفين نصلي فجر صح كده كل واحد عنده بقى احسد ده إنما لو معصية وبيتلذذ بيها بيستمتع بالمعصية دي. ويقول لك يعني بس كل حاجة. اتكلم فيها اي حاجة اي حاجة عن عندي استعداد ان انت تقول لي بطل كده حاضر هي جات على دي مش مشكلة انما كذا ما تحوفش ناحيته ما تحوفش ناحية كذا وكذا وكذا قاله ودي بقى لذتك وحب المعصية جواه والمعصية دي بقى كل واحد دي ترجمها بطريقة ترجم انت كلمة المعصية دي في دماغك بالشيء اللي انت عارف اللي انت عارفه ولا انا مش محتاج ان انا اقوله لك بل الانسان على نفسي بصيرة ولو القى لا يستمتع بالمعصية لا ينال لذة المعصية إلا سكران الغفلة فلما بقى صاحبنا ده بيخش على رمضان وهو أصلا سكران فهو بيطوح سكران فقرآن إيه بل شغاله بتاعه يا سلام الكلام ده حلو. هو ده بالضبط حاله كده للأسف الشديد لا ينال لذة المعاصي إلا سكران الغفلة فانا خايف على رمضان يبقى شهر الغفل عليك بسرعة عالج هنعمل ايه نخلص منها ازاي دي الكلام اللي انت عاب بتقوله علينا من الصبح ده عايزين حاجة نعملها عملية رقم واحد في خلال الفترة المتبقية دي شعارك لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله الذكر هو اللي حيبدده يقول ابن القيم لا سبيل للغافل عن الذكر الى مقام الاحسان كما لا سبيل للقاعد الى الوصول الى البيت فهم حاجة بقول لك واحد قاعد كده واقعد في السكة وراكب عربيته ومش مشغله مش هو راكب العربية كده بس يا عم مش لا هو واقف كده كده هنروح البيت ان شاء الله هتروح ازاي هو كده بيقول لا سبيل للغافل عن الذكر الى مقام الاحسان مش ممكن هيبلغ منازل الإيمان اللي ما بيذكرش عشان كده كل الناس اللي الواحد شافهم بعنيه وفعلا يعني يحسبهم من الصالحين أو حسنة خاطمتهم أو كانوا من العلماء الكبار كان كده لا يفطر لسانه عن الذكر أبدا يقولوا الشيخ النباز قدام ما كانش بيرفع اللقمة إلا بتسبيح وهو طالع كده سبحان الله هو كده هو ديدانه كده حياته كده هو ما بيتكلفهاش هو مش مدي أوامر لعقله خب بالك لازم تعمل كذا كذا كذا هو ده حاله طول ما هو ماشي لسانه شغال وانت قاعد لسانك مش شغال ليه ليه واهم ليه غافل ليه متكافل ليه متقاع ده ايصر شيء فعلينا ان احنا نعرف المعنى ده كويس وقال ابن القيم ان الغافلة بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول الا بالذكر يعني حتى الأدوية الأخرى يقول لك لو رسك تصدقت خير هتعمل شغل بس في حاجة كده في حجاب ما بيتشلش إلا بالذكر في طبقة كده ما فيش حل لها إلا الذكر لا سبيل لزوالها إلا بالذكر فرقم واحد علينا إن يكون شعرنا المتجدد في الوقت ده لا يزال لسانك رضا من ذكر الله اتنين شعار النبي صلى الله عليه وسلم وضعوا لينا علشان خاطر نبقى بجد دي حاجة من الحاجات اللي الواحد بيستشعر مدى نعمة ربنا عليه فيها. شوفوا النبي كان يولي صلى الله عليه وسلم حديث السنة أبي داوود كان يقول أما والله بس النبي بيحلف كده يولي أما والله ما بدت والحمد لله ليلة هذه غافلة يقول والله اللي الذي معذتش عليا بغفلة عملت فيها هي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بعشر آيات صلى الليل بعشر آيات بس لم يكتب من الغافلين معدتش عليا ليلة من غير ما صلي فيها ركعتين لله ينفع يبقى شعبنا واجبين عمليينه لساني شغال في الزك كل يوم يثبت الركعتين دول وعلي بقى علشان حال التعبان ده محتاج ان انا افوق نفسي محتاج اتحرك شوي يبقى ده اللي هيبدد لي صحب الغفلة اللي متراكمة على قلبي حل عمل سريع وسهل محتاجين دلوقتي يبقى دايدا رقم اربعة خايف على رمضان من اصعب عقوبة ممكن تسمعها في حياتك عقوبة الاستدراج عارف يعني انت كده الحمد لله ربنا مع الحمد لله يعني ربنا من عليك بصحة بشباب بمال بزوجة بأولاد بشغلنا حلوة بعيلة محترمة بكذا كذا كذا الحمد لله نعم وانت مش مركز فماشي وقعب تقول الحمد لله ربنا بيحبني هو أنا وحش واخدوا بالكم أنا صلاة عارفكم كويس أنا وحش ده أنا محتاج تضرب بالنعال والله يا شيخ ده أنا سيء إلى أبعد ما تتصور لكن هو شايف النعم شغالة ففرحان بقولك بس انا عارف بيني وبين ربنا عماد خاص بيني وبين ربنا علاقه محدش يتدخل فيها خالص اصل حب ربنا في قلبي ده يا مالوش اصلا حجم ولا مقدار بحبه قوي قوي قوي قوي وبعصيه جدا جدا جدا كانه حلفان حلو بيقول كده اه الله عادي بقى فهو طالما انا بحبه وهو بيحبني ما حدش بقى يتدخل في العلاقة دي اعمل بقى اللي انا مبدالي في ناس عايشة كده بالمفهوم ده بصوا النبي بقوله صلى الله عليه وسلم روى الإمام أحمد وحسنه الأرنوض من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا عايز عربية شيك خد عايز العروسة الجميلة خد عايز تعيش في بيت ترضاه ومساكن ترضونها خد عايز خد يعطيه من الدنيا على معاصيه ما يحب أنا بحب كده فبتمنها فبتمنناها تجيلي اتمنى كذا تجيلي وانا عارف ان انا متلخفل وانا عارف ان صلواتي تعبانة وان انا اذكري تعبانه وان انا قراني ضايع وان انا يومي فوق ويمني تحت وماشي على سطر سايب خمسين سطر عارف ده هو مفيش حد بيضحك على نفسه وربنا بيوريك كل يوم مريتك في طب اعملوا كده بسرعة بينك وبين نفسك خط بياني لمده 5 ايام في 35 صلاه كام صلاه منهم جت من الركعة الأولى من التكبيرة الأولى في الجماعة وكم صلة صلتها بعد الوقت وكم صلة نمت عنها وكم صلة قضتها وكم صلة كانت فيها وكم صلة كانت ما فشلك شو على خضوع نفسك كم من 35 طيب الحال هنا ايه الأخبار اهو يعطي لكن من ناحية تانية في خلال الأسبوع ده دخلك كم في خزانتك دخلك كم من الرزق تدخلش في الحاجات دي عشان الدرائب طيب يعني الرزق كان الحمد لله اللي كان نفسك فيه خدته الشهر ده ماشي كويس الامور كلها تمام تمام اه احسبها كده يقول لك بس الحمد لله الشهر ده كان زي الفل يا ابني الصلوات اللي اتعملت كلها كانت في الضياع 35000 اسبوع كانوا كده في 4 ادي 180000 شهر احسب كده الخط البياني بتاعك ودي من خلاله النسبة المئويه بتاعتك من الصلاة بس وخلينا يا عم نتكلم في خشوع ولا في وضوح حتى نتكلم في انك صليت الطلب وقتها بس كده ايه رأيك تدي نفسك كان من 180 انما بقى لو الشهر ده الحمد لله مرتبة كان كويس ادوك في علاوة او انت كنت مش عارف ايه او او او يعني كان فيه خير قدي كده ايه رأيك الشهر ده الحمد لله انت بقى فرحان وكم انتهى فعال هي دي المعاضلة اللي احنا مش عارفين نصبطها دنيا واخرى المهم النبي بيقول صلى الله عليه وسلم اذا رأيت العبد يعطيه الله عز وجل من الدنيا على ما عاصيه ما يحب فانما هو استدراج يعني استدراج فتلم نبي صلى الله عليه وسلم الآية اللي ترد قالت جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فريحوا بما أوتوا أخذناهم بغتا فإذا هم مبلسون اسمعها تاني كده انت دا ولا لا انت مش سمعت ونسيت انت مش ذكرت وغفلت فلما نسوا ما ذكروا به يا حبيبي جنة ونار والله العظيم جنة ونار ما عندكش سكة تالتة ما عندكش دار تالتة والله حسنات سيئات والله يا إيمان يا نفاق يا كفر انت فين منهم وسمعت الكلام ده وتقلت عشرات المرات ونسيت العقوبة فتحنا عليهم أبواب كل شيء نفسك في ايه اتجاوز خد نفسك في ايه شغلنا مريح خد ايسكر في الشهر لو ابتدي ستارت ال تلاف جنيه يبقى فل قوي طيب بس التلات تلاف هيعملوا لك ايه في الزمن اللي ان انت عايش فيه ده يا ابني البنزين لوحده بكذا والبتاع بكذا ولو جبت لك في هتعمل لك فيهم ايه طب لو خمسة هنوقف ما فيش مشكلة. طب بس عشان خاطر المكان اللي انا بقيت عايش فيه بقى بيئة قوي ما ينفعش خليها عشرة ومش هتكلم بعد كده مش كده ومش بقى كده والشيطان قاعد بيحط الكره وانت تجري تجري وراه. يلا شوط هنا حاضر حشوت هنا ما عنديش مشكلة خالص شوت يروح جايب لك الجن حطه لك في حيثة تانية تجري ولا نقل بتاع وانت قاعد في الحلبة دي في الدوامة دي ومش عارف تطلع منها فتحنا عليهم أبوابه كل شيء كل حالة خذ اللي نفسك فيه كنز اللي نفسك فيه هتلاقي نفسك واسمع كلامي اللي مش متجوز هيبقى قمة أحلامه هي زواج وشقة واستقرار بس مش هستغلتاني خالص طيب ماشي لغاية هنا وزي الفل ما هو لازم بزاية الحياة وانت عارفة العشرينات ودي شغلتنا كلها طيب لو بس العربية اللي معاية تعبت خالص خلصت خالص ما بقيتش عارف او اوصل بيها معلش يا شيخنا انا بروح مشوار رايح جاي 20 كيلو رايح و20 كيلو جاي وانت عارف بتاع فا محتاجين عربية كويس العربية بتاعتي مش مكيفة كيف انت شايف حر عمل ازاي نجيب العربية المكيفة ما عنداش اي مشكلة معدين بعد شوية العيال دي هندخلها فين ادخلهم مع... يتربوا في مدارس اي كلام ومعد كده يطلع الولد فاخد محتاج له مدرسة كويس فمدرسة ومعدين عشان يطلع يبقى كويس فمحتاج له مدرسة تكون يعني فيها مميزات معينة مدرسة دي بعيدة جدا ومصاريفها عاملة فمحتاج نقرس عناصية شوية عشان الولد يتربى في مكان كويس والبنت يتربى في مكان كويس اه صح نخلص اس موضوع المدارس ده عشان خطر الموضوع صعب جدا بعد شوية أصلا الورد لما هيطلع حيعيش فين يعني أنا دلوقتي معيشو في مستوى اجتماعي معين وليبل معين لما يطلع بعد كده يعيش الحرمان أنا نحتاج أأمن له حياته من دلوقتي فمحتاج إن نجيب حطة أرض نبنيها ولا نجيب بتاع آه صح والله يصدق اللي أنت بتقوله داعين العقلم هذا دا ده الاستقرار هو ده الاستقرار اللي احنا محتاجينه هو ده بالظبط نجيب بقى حطة الأرض ونبنيها علشان العيال يعيشوا فيها أصله أنا كل مسألة حد فوئية بعشر سنين قال أي في الدوام هو هاي مش هتخلص يعني كل واحد قاعد أفكر كنا في من عشر سنين الواحد كان بيفكر في إيه, إيه هم الدنياوي آه يتجوز اتجوزنا بعد كده أدي خلفنا وبعد كده عايز مش عارف إيه البيت اللي انت عايز فيه ده صعب ان انت تعيش غير عايز تغيره وعايز وعايز وعايز وعايز لا يزال قلب الكبير شابا في ثنتين النبي بيقوله حط بقى عندك سبعين سنة وثمانين سنة وقلبك شباب في حب الدنيا وطول الأمر فتحنا عليهم أبواب كل شيء. حتى إذا فرحوا بما قوته بس جبت العروسة الحلوة يا عم جبت البيت الشيك يا جميل ركبت العربية آخر موديل بقيت يتشاور عليك في كل مكان بقيت أنت حققت التميز وحققت ذاتك فرحوا بما قوته أخذناهم ضغط اتقص خلصت الدنيا واحد مرة قلت لكم قلتها قبل كده قال لي أنا بصيتها على أبويا لقيت السيناريو كده بالضغط أبويا في العشرونيات اتجاوز من أمي بدأ في الثلاثينات يا رب فينا انا او لسه كنت في الثلاثينات كانت فترة دراستنا و وا, وا, وا دخلنا في الاربعينات بدأ في محالة التخرج بدأ علشان خاطر اجهز علشان عايز اتجوز بدأ يساعدني لقيت نفسي ابويا في مرة واحدة شكت قلبية ومات وعنده اتنين وخمسين سنة هي دي سيناريو حياته بالضبط لقيت نفسي حعمل نفس الحركة هي هتبقى كده وهتلاقي واحد يطلع لك من تحت الارض يقول لك يا عم الشيخ هذه سنة الحياة سنة الحياة يعني كله كده كله في الضياع فين ربنا بقى القصة دي كلها كان بيصالف ولا فهم بقى القصة دي ولا عاش لها أصلا إيه اللي كان بينام يحلم به أجيب للواد كذا أعمل مش عارف إيه إيه أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون مبلسون الواجمون يائسون قاعد متان يوم القيامة مش مصدق واجمون مش ممكن مش ممكن يكون الوضع كده مش ممكن يكون الفكرة كان كده لا لا لا أكيد اللي انت بتقوله ده غلط. فيها ايه ما كنتش غلطان انا كنت بافع على حاجات مش حرام اه بس كانت ملهيك عن ربنا سبحانه وتعالى وكان عندك استعداد تضحي بحظك والمفتوض نصيبك من القرب من ربك مش مشكلة دلوقتي انه ركعتين في الليل دول نوافل مش فرقة يعني مش مهم نصوم يعني الايام دي احنا كذا مش مهم مش مهم مش مهم بس المهم تجيب المهم تعمل فاذا هم بلسون قال الامام احمد سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أظهر لهم النعمة فضع فرحان أوي باللي عنده وأنساهم الشكر أظهر لهم النعمة وأنساهم الشكر عشان كده كانوا هم بيفهموا عكس فهمنا الصحابة ما كانش بتفهم فهمنا ده سيدنا عمر جابوله ثروات وخيرات العراق لما تفتحت العراق قاعد يعايت بتعايت ليه؟ ده خير دخل بيت المسلمين مش دخل اللي جايبك بتعيط ليه قال عمر والله ما ذهبت حيث ذهبت لما سيدنا عبد الرحمن بن عوف والعباس بن عبد المطلب رجعوه قال لهم أنا ما فكرت الزمانة وفكرت ولكن والله ما كثر هذا في قوم إلا وقع بأسهم بينهم ثم أقبل إلى القبلة وأخذ يتضرع إلى الله ورفع يديه إلى السماء وعلمنا الدعاء اللي حيبقى أعلاه لموضوع الاستدراج أعد يرفع إيديه ومتوجه للقبلة وأخذ يقول اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجا فإني سمعتك تقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قولوا كده معايا. اللهم, أن اللهم إنا نعوذ بك أن نكون مستدرجين اللهم إنا نعوذ بك أن نكون مستدرجين اللهم إنا نعوذ بك أن نكون مستدرجين المشكلة Wood ان في عقوبات انت ما بتفهمهاش ما هو الاستدراك ده منها ابن الجوزي بيقول المشكلة فين قال لا ينبغي ان يغتر مسامح هو انت بصيت بصة فارغة وعملت عمل السر وازنبت الزمد اللي ما كانش ينفع تعمله اللي تستحي انك تعمله قدام واحد ليه ما كانه في قلبك واحد بيخش على مواقع سيئة يكسف مراته تشوفه وهو بيعمل كده يكسف يكسف انه يعمل الكلام ده قدام راجل صالح يكسف يروح يختلس الزنوب تلاقي اللي قاعد بيدخن من وراء اهله هي بتخون اهلها مع فاحبها تلاقي الزنوب دي وما حصلش اي مشاكل او لو حصلت مشاكل بيقولك كل المشاكل كانت بتحصل من غير حاجة على ان النكد ده والضيق ده بيبقى رسالة من ربنا فوق فبيقول لا يغطر مسامح فالجزاء قد يتأثر ومن أقبح الذنوب التي قد أعدى الله لها الجزاء العظيم الإصرار على الذنب أنا بعمل ذنب الذنب ده ما جاءت ليش عقوبته فأقلت يبقى يعني بسيطة وتحسبونه هينة وهو عند الله عظيم مش مشكلة بقى مع الناس كلها بتعمل الذنب ده بعدين عملته عشر مرات وما ومحصلش حاكة عملت عشرين وما حصلش حاكة فالحمد لله ما تخافش الدنيا هتمشي أقبح عقوبة أن أنت بتصرع الزنب نفس أن الزنب ما عندك مشكلة ويقول وربما يكون العقاب معنويا قال بعض أحبار بني إسرائيل رب كم أعصيك ولا تعاقبني قال كم أعاقبك وأنت لا تدري ألست قد حرمتك حلاوة مناجاتي فاكرين الرجل اللي كان واقف في الصلاة فرمضان ومش لا يقلبه خايف على رمضان خايف على رمضان خمسة من إصراري وعنادي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وقال الشيخ شاكر اسناده حسن وقف على المنبر ذات مرة فقال ارحموا ترحموا اغفروا يغفر لكم ويل لأقماع القوم هي اقمع القوس، انه قلبه زي الأم، الكبaya دي تحط فيها الماء يمسكها، إنما الأمعة تنزل فيه، القرآن هو بيطلع رمضانه، الآيات هي الجزء اللي انت عايب تسمعه وانت بتصلّيه حرك بقى، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته قشع متصدع من فشية الله، قلبك مش جبل، مش محصل جبل في القسوة ايه اللي بيحصل؟ قلبك ام بوصف النبي صلى الله عليه وسلم تحط فيه ينزل من الناحيه الثانيه أنا قاعد اقول من الصبح يا جماعة أبعده الله اسحقه الله ان يا جماعة كذا كذا كذا هتلاقي في ناس تطلع تقول بس هو شادد علينا حبتين قوي اليومين دول هو كان متضايق من حاجة في ناس في التراوه خالص ولا الهوى النبي توعده بويل قيل ويل وادي في جد يعني توعده بالنار يعني توعد صاحبنا اللي ماشيها كده بان دي عقوبته بعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للمسرين الذين يسرون على ما فعلوا وهم يعلمون الإصرار بقى اللي هو الزنب الصغير اللي انت بتبصله كيف بعدين يجي عليه ويجي عليه ويجي عليه ويجي عليه, ويجي عليه لغاية ما دونصل لمرحلة الإدمان في بينك وبين ربنا زنب انت مدمنه حيقطع الحق لانه حاسس بالمعنى داوي بغلس حق ربنا فلو بصر على الزنب كأني اولا بعطرد على شرع ربنا من جواي بس ما بقولش يعني أنا شاب هتحرموا علينا ليه إطلاق البصر عدي دي وانت عارف المثيرات من كل جانب يعني فمشي يعني المسائل الخاصة بالشهوات والعادة السيئة والمسائل دي عدي دي كمان بعد انت عارف المعاملات كلها في زماننا بتمشي بطريقة معينة المادية ولازم يتدخل فيها ربا وتتدخل فيها حاجات هتحرموها علينا ليه مشي عددي دي كمان وانت عارف ان الواحد يعني لازم حيث اجتماعي وانتو فاهم بقى الاجتماعات دلوقتي لازم يبقى فيها شوية منافقة ولازم يبقى فيها شوية حيل وكلام وبتاع. والناس كلها تمشي كده فمشيها وانت عارف وانت عارف وانت عارف عامل شوية الذنوب دي وخلاص وبقت معتادها وبقى طبيعي الشباب بيحكولي اول ما نزل الشغل بيغض بصره ما بيكلمش حد دلوقتي بيقعد معها بيدحك معها واخر التمام وبيتقال عليه بيعرف ربنا. وفي الأول خالص كان يقولك لا أخاف على نفسي وأعوذ بالله وقلبي والنظرة سهم مسموم من سهم إبليس والكلام ده ممكن يفسد علي حالي مع ربنا سبحانه وتعالى دول الوقت عادي إيه المشكلة يعني الأخ يقول لي كده يقول لي إحنا كنا نطلع يشغلوا فيلم مثلا في الطيارة وأنا مسافر أعود مسك مصحفي وأعد طول الوقت مش عايز أنا أبص على منظر غرامي ولا كلام فاضي من ده بعد شوية إيه ده, ده فيلم بيدح ثم نقط شوية عادي اهو بتاعه كلمتين حلوين ونمشي الدنيا اللقطه جابت اللقطتين التلاته اربعه بعد شوية طب يا فيها حاجات تغضب ربنا ما ينفعش تشوفها لا ما هو خلاص يعني الحاجات الثقيله هي اللي اللي بتعمل مشاكل انما انت مشاهد على ماشي كده وفصل بتاعه يا سيدي لو اطول قوي هبقى ابعد بصر دي عادي يعني مشيها دي آه. وبقى يصر عليها وبقى خلاص بقى معتادها اعتد الزمن والاصرار ده يفسد عليك حالك خايف على رمضان من ظلمات الإصرار ستة خايف على رمضان من استصغار الزم قال بعضهم الزم الذي لا يغفر اسمع دي بقى وكتبه عارف ايه الزم الذي لا يغفر اللي انت اصلا عمرك ما هتستغفر منه قالوا قولك ليت كل ذنب عملته مثل هذا الزم الذي لا يغفر المبدأ المشهور عند بتوع التدخين وعند بتوع كذا. انا مباشرش خمر سجارة ماشي انا مبذني ما ماشي بصة لا لبذني ولا بسرق خفيف لما ماشي كله حيبقى لما وقال لك يا سيدي يا ريت بس يبقى انا المشكلة كلها عندي في اطلق بصة يا حلوة يا ريت المشكلة كلها بس كلمة فرغة بتطلع من لساني انت بتتكلم في كلمة الفرغة يا شيخنا يا شيخنا خليك حلو معانا طب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يعطي لها بال مش يوخب باله منها يهوي بيعت النار سبعين خريف يقعد سبعين سنة متعذب بكلمة ما كانش يوخب باله منها أعمل فيها ايدي الشعور ده إن أنا بعمل حاجات خفيفة إن أنا شاب عادي شاب بتاع ذنوب خفافي الذنوب الخفافي أنا بتاع الكلام ده اتقيل لا ماليش فيه أنا ما بوصلش الكلمة الذنوب الخفافي دي هو ده الذنب الذي لا يغفر ليت كل ذنب عملته مثل هذا ومن الإصرار السرور بالصغيرة والفرح بها إن أنا أبقى فرحام بالحال ده والتهاون بستر الله علي فيها حل المشكلتين دول أعمل إيه في موضوع الإصرار وموضوع استصغار الذنب عايز أعمل علاج سريع زي ما عملت في الغفل إيه المطلوب؟ قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أبو داود والترمذي وإسناده حسن كما قال الحافظ في الفتح ما أصر مين اللي مش هيبقى مصر من استغفر ولو فعل أي ذنب في اليوم سبعين مرة طب جربها وشوف بس مش جربها ان انت تعمل 70 ذنب اصلا انا عارفك لا اللي هو اعمل ذنب استغفر الله استغفر الله استغفر الله ليه كده ما كنتش عملت كده استغفر الله وتلاقي واعتدال واعمل نفس الحكاية وما تملش بشرط عدم الملل وعدم اليأس من نفسك هتتقفل والله هتتقفل لانك انت في وقت, وقت وقت عندك لسه الحرقة دي وتقعد بتقول لا انا اعملش كده ليه اعمل كده وبتقنب نفسك بالطريقة دي اتقفي حياة في القلب امتى بقى الشيطان هيغطي على الحطة اللي هي فيها الحياة دي وحيموتها خلف عندك لما بتري يقول لك احنا هنستعبط تعمل زنبه بعد كده استغفر الله وخلصنا احنا هنخدع ربنا يا عم بقى خلاص انت دي الطريقة النبي بيقول صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر ولو فعله في اليوم سبعين مرة أدي واجه اتنين روى أبو داود والنساء وابن ماجا والنساء في عمل اليوم والليلة مسندا ومرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ يعني كان يتعوذ منه الجبن والبخر وأرض العمر وعذاب القبر وفتنة الصدر سمعتها قبل كده دي ايه بقى فتنة الصدر قال وكيع يعني الرجل يموت على فتنة لا يستغفر الله منها ان الواحد يبقى على فتنة وهو مش يخبر باله زي الاستدراج ده ويموت على كده فلا يستغفر الله عز وجل مما هو فيه يعني انت يابني يا مفتون اللي انت بتشتغلها ولو فيها الشبهات دي وانت رضيت بيها انت مفتون المكان اللي انت قاعد بتقتلق فيه ده انت مفتون الشبهات اللي جواك دي تجاه ربك انت مفتون الشهوات اللي انت مش عارف تتخلص منها دي اللي ركب عليك انت مفتون يستحلها لها ويعموت عليها فلا استغفر لها منها ما كنتش بقى رحالة غلط قال استعد بالله بقى احفظ معاي بقى اللهم اني يعود بك من الجبن والبخل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنة الصدر قول امين خايف على رمضان من خصلة نفاق تكون في قلبك تقطع عنك مدد ربك حسألك اسئلة سريعة جدا من غير اجابات الاجابة عندك وفي الحال فكر هل باطنك بخلاف ظاهرك اتنين هل تستخدم الكذب احيانا تلاتة هل تخون الأمانة؟ لا من دي الحمد لله هل خنت ربك تذكر ذنب في الخلوة خنت فيه الله هل غدرت بأحد عهد إليك بعهد غدرت بحد هل خاصمت أحد فدعاك الغضب أن تظلم إذا أت من خان إذا حد كذب إذا عاهد غدر إذا خاصم فجر ستة هل أنت جريء في بعض الأحيان عند ارتكاب ذنب فيها أي يعني وتجاهر بالذنب هل جاهرت بمعاصي قبل ذلك هل أنت مجادل بالباطل يعني لو عدت أقول لك حرام صح ليه حرام مش محتاجة كلام يعني انت عارف انه حرام لا مش حرام ايه اللي يخليه حرام دلوقتي زمان كان حرام على عهد النبي ممكن لمشيه حرام لكن دلوقتي مش حرام ويقعد يحلل وهو عارف انه بيجذب بالباطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والعي شعبتان من الايمان والبذاء والبيان الفجر ده شعبتان من النفاق تمانية انت بخيل على ربنا بجهدك بتدخل على ربنا ان انت تقوم بين ايديت له ركعتين بخيل على ربنا بمالك هل انت دائما تشعر بالعجز وعدم القدره على الفعل هو دي اخره مشكلة اه اللي هو طول الوقت رمضان السنه دي يا صيام وقيام ان شاء الله وذكر مش هنعمل كذا كذا مش هعرف ليه عم هو انا كده انا عارف نفسي يومين وحاض وحالت تراكم علي الذنوب وهعمل ذنب من الذنوب اللي انا بعملها ومش هينفع لي مش هينفع لي هو طول الوقت بيعجز في نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشح والعجز والبذاء من النفاق عشرة هل أنت تشعر أنك أحيانا ذو وجهين قال صلى الله عليه وسلم من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لثانان من نار رواه أبو داود صحيح الألبان بوشين مع الصالحين ولي ومع الفجرة أستاذ وخطم كالذي خاضوا شوف الآية بتقول ايه بتقول سقر دي لا تبقي ولا تظر لواحة للبشر عليها تسعة عشر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم يكن اطعم المسكين وكنا نخض مع الخائضين نمشيها دلوقتي فصح وبنات وهزار وفرفشه تمشي نمشيها دروس وقيام الصيام وقرآن تمشي زي ما انت عايز حتلاقي المهم نبقى عايشين الدنيا حضاثة هل تتعلم وتزداد علما يوما بعد يوم أم أنت كسول ما بتعرفش حاجة عن ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتاني لا يكتمعني في منافق إذا بقى حسن سمت وفقه في الدين لو أنت بتتفقى في دينك لو أنت مش مطلوب أن انت تدرس كتب اللي مش عارف إيه بس كل يوم بتحاول تتقرب لربنا ولو تعرف عنه حاجة تفهم آية تعرف حديث تسمع لك موعظة بتحاول تفهر حاجة في دين ربنا لو مش كده يبقى في خطر ان انت ممكن تكون عندك من نخصة النفاق. 12 هل تعمل بما تتعلم اللي انت بتتعلمه ده هيبقى رده فعله عمل ولا نوم قال النبي صلى الله عليه وسلم اكثر منافقي امتي قراؤها اللي بيتعلمه ما بيعملوش انت كسول قال ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالة المنافق بيصلي ولا ينفقون الا وهم كارهون وبيتصدق وبيقروا القرآن وما اللي اللي بيصلي ولا بيتنفق ولا اللي ما بيقرأت ده حاله فين انت قفلتها خالص صح أنا قفلتها النهاردة هفتحها بقى هفتحها رواقها شوية لح كده بقت غمقى خالص دي الحاجات اللي احنا لازم نخاف منها الحل ايه مجملًا عشان نخلص من المخاوف دي في رمضان السنة دي والسنين الجاية تخلص بكلمة اشعل عزمك لا وقت للراحة خذ المسألة هكذا ربنا بيقول خذ الكتابة بقوة خذ رمضان بقوة بلاش الضعف بلاش الاحساس ان انت مش هتنفع بلاش الاحساس باللياء بلاش الاحباط ابتدي من اللحبة دي وخذها قاعدة اصلح فيما بقى يغفر لك ما قد مضى ايه ينتهو يغفر لهم ما قد فلك اللي فات مات هنخش بالتحدي ده السنة دي هتبيض الصحاب باذن الله كلنا جميعا نكتب السنة من المغفور لهم من الذين كتبوا عند رب العالمين من عطقاء النار بالتحدي ده بالنفسية دي بالشعور بأنه ما ينفعش يضيع مني رمضان حأبادر قبل أن يبادر بي مش أنا اللي حأستدر أنا اللي حأدرك أنا اللي حلح أنا اللي حاجري بالنفسية دي بالإحساس ده بالتهديف ده لحياتك تتغير كل معالم حياتك لو رأى في قلبك ده الانبعاد انبعاد صادق هيحبك الآية بتقول ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله ومبعثاه وهو آيم آيم قاعد ما قال أنا. طب رمضان طب السنة دي ممكن المصيف كنت آخر ثمانية ده برضه كنا بنلحق لنا فيه خمس ست سبعة أيام حيبقى غم علينا كده ازاي طيب قيامه السيام وابتاعه حيروح مننا او رمضان طب انا وراي التزامات وراي حاجات وراي مش عارف ايه رمضان طب انا عارف الذنوب حتوقفني وحكملني طب ما هو رمضان حيطلع زي رمضان الانبعاثة امبعاث عامل ازاي طالع مقلقل طالع مذبذب فكره الله انبعاثه لا يحب هذا انما الصادق اللي حيقول شهب جد ربنا يحب انبعاثه يحب رغبته فيه يقول هو بيعمل كده يذر شهوته لي انت بتعمل كده عشان انت بتحبه، انت ناوي، السنادي بجد صاحح حياتك معاه في اللحظة دي لو حبت واستطاعت هتلاقي حالك يتغير يصلحه الله في ليلة. بادر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بادروا بالأعمال هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مضغية أو مرضا مقصدة أو موتا مجهزة أو هرما مفندة أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعتها ومر مستني أي الدنيا هتتغير. الحال غير الحال الناس بتشتكي انت مش عارف ان دلوقتي هتلحق ولا مش هتلحق دلوقتي معاك بكره الله اعلم دلوقتي عندك الله اعلم بكره هيبقى ايه أنت لسه ما اتخرجتش من الجامعه اسأل اللي تخرجوا بيقولوا ايه انت لسه ما اتجوزتش اسال بيقولوا ايه انت لسه ما خلفتش اسال اللي خلفوا بيقولوا ايه الهم عامل ازاي الأمور بقت ازاي الحق بادر هل تنتظر إلا شيئا من هذه الأشياء الحق وخد قرارك بالتغيير رقم اتنين عايزك ترفع من مستوى احلامك وانا هقولك على سير بعض الصحابة والسلف بصوا عملوا ايه وفكر معايا انا مش بطلبك تعمل زيهم بس بطلبك يكون لك عنوان لما لخصوا حيات سيدنا ابو بكر يلخصوها في سطور بس كل سطر بعمل قد كده وهو ده انت مش حيكتب ليك ان انت كنت معاك مال كثير ولا كان عندك كان رحمه الله يركب سيارة اخر موديل هو بيتكلمه كده بيقوله ايه ابو بكر ثاني اثنين ابو بكر انفق ماله كله يقينا ابو بكر يدعى من أبواب الجنة الثمانية لانه كان فارس في كل باب فباب الصيام بيفتح له الابواب وباب الصدقة وباب الصلاة انت هتنفع فيه ابو بكر هو الذي اظهر الاسلام وقت الردة ابو بكر تقول للصبح بس انا انا بجيب لك سطر كده عشان تفكر انت ممكن تبعي عمر يفر منه الشيطان عمر يأتي بنصف ماله لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم عمر يوافق الوح فيصير الفاروق الملهم من كثرة تحري وفهمه لمقصود ربنا وشرع ربنا سبحانه وتعالى عادي اوه عثمان يجهز جيش العسرة من ماله يدفع للجيش كله الرواتب بتاعته ونفقات بتاعته من حر ماله ويختم القرآن كله فيه ركع علي أول من يبارس في بدر ويفتح حصن خيبر ويذبح عمرو بن ود يوم الخندق فارس شجاع يبقى لواءه في الجهاد خالد يأخذ ميت غزوة ويقتل يوم اليرموك خمسة آلاف بيده ويكسر تسعة أسياب ضرب طلحة في جسمه حتى شلت يده. وقتل حنظالا جنوبا فغسلته الملائكة واهتز عرش الرحمن لسعد بن معاذ وطعن عبد الله بن عمرو والد جابر جابر بن عبد الله أكثر من تمانين طعم فكلمه الله كفاحا بلا ترجمان جمع أبي بن كعب القرآن فذكره الله في الملأ الأعلى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه صورة البيينة عبد الرحمن بن عوف يتصدق في يوم بألف جمل بحمولتها انت مقدر قد ايه دي فروة بيء الملايين جايل قافلة وألف جمل جي بضاعة كف المدينة ويمكن كمان المدن اللي بجوارها ألف جمل فيتصدق بها كلها ويتصدق أبو طلحة بمزرعته في سبيل الله أبو هريرة يحفظ غالب السنة ويوزع ليله ثلاثا طلت للصلة طلت للمذكرة طلت للنوم الإمام أحمد مشى ثلاثين ألف ميل في طلب الحديث وحفظ ألف ألف أثر وترك في المسند أربعين ألف حديث سافر جابر بن عبد الله في طلب حديث واحد إلى مصر شهرا وصافر ابن المسيب ثلاثة أيام في مسألة بقي عطاء ابن أبي رباح ينام في المسجد ثلاثين سنة في بيت الله الحرام. ثلاثين سنة معتك. انت في العشر ايام بطار رمضان وتخلع. ثلاثين سنة ينام في المسجد في طلب العلم وما فات التكبيره الاحرام الأعمش ستين سنة. ذكر النووي أن العبد الصالح كرز ابن وبر كان يختم القرآن. في الليل والنهار، وكان ابن إدريس الشافعي يختم القرآن قيل ختم القرآن في بيته أربعة مره، وكان الشافعي يختم ستين مرة، لا دول ولا دول. الإمام أحمد كان يصلي في اليوم ثلاث مائة ركعة، أبو هريرة كان يسبح في اليوم اثنى عشر ألف تسبيحة، وغرهم وغرهم وغرهم وغرهم انت حتبقى ذاكر ولا غافل انت حتبقى مصلي ولا راقد انت حتبقى فارس انهي ميدان انت حتبلغ ازاي العطق من النيران انا مش بطلبك بثلثمائة ركعة وعشرين ختمة وخمسين ختمة والارقام الفلكيات دي دول بلغوا اياها ببركتهم وبركة زمانهم احنا المطلوب مننا واحد اقفل باب من أبواب السيئات اللي مخل الشيطان هاجم على قلبك ومستولي عليه تعاهد ربنا ربنا دلوقتي تعاهد ربك دلوقتي بينك وبين نفسك وحاسب لك دقيقة تعاهد ربك فيها إنك تتخلص من قاطع من القواطع من زنب من الزنوب من مخلفة من المخلفات من حاجة من الحاجات اللي مش مخليك قادر تكمل وتمشي عندك استعداد تعهد حتعهده خايفين ليه العهد مسؤول يعني هو ما نصنعه الان مش مسؤول زيادة يعني لكن على الاقل يرى منك الرغبة يعني يمكن نقبض عما قليل يبقى على الاقل عهدنا ان احنا نلقاه بقلب سليم حبطة ليه ده اول قربان لرمضان هتبطل ايه هتبطل كلام فارغ هتبطل نظر محرم هتبطل الغفلة هتبطل قلة ذكر هتبطل قلة خشية هتبطل قلة حياء من الله سبحانه وتعالى هتبطل انت ادرب أضرب زندك وأضرب عيبك لو صادق هتعهد لو صادق هتوفي بالعهد وحيعينك وحياخذ بإيدك ومش هيسيبك بس انت توريه ان انت عايزه انت عايزه لو عايزه عاهد وقعد كده وفكر في حاجة ولو ابتديها بشيء اسهل عليك يا رب رزقنا الوفاء بالعهد يا رب يا رب ان اردت بقوم فتنة لو هنتفتن تاني ولو باطن الأرض خير لنا من ظاهرها فيارب إن أردت بقوم فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين مش محتاجين دنيا لو حيبقى فيها معاصي تاني على عهد فكن اتنين لا يزال لسانك رضا من ذكر الله تلاثا جد توبتك والزم الاستغفار أربع طريقك إلى جنة عرضها السماوات والأرض يبدأ من بذل وتضحية عايز تثبت ابذل هتضحي بإيه ممكن تضحي بنص ساعة نوم سهلة دي نص ساعة بس بالنوم تمانية نخليها سبعة ونص والنص ساعة دي نغير فيها حاجة من جدولنا نص ساعة مش أكتر نص ساعة ممكن تقرأ فيها لو قريتك سريع تقرأ فيها جزء خرآن نص ساعة ممكن تجيب فيها عشر تلاف استغفار واكتر كمان نص ساعة ممكن تصلي فيها أربع ركعات طبعا أكثر ستقول أربع ركعات بخشوع نص ساعة نص ساعة ممكن تسمع فيها ولو موعظة بسيطة يتهزلها قلبك نص ساعة ممكن تعمل فيها كم مكلمة فيها عمل خير وفيها شيء حينفع الناس نص ساعة لله تقرب بها الربنا عشان ما يضعش منك رمضان عشان لما يقدم رمضان تقول له يا روك اجي قرباني فتقبل مني يا ايها العزيز مثنا واهلنا الدور، وجئنا ببضاعة مزجاة فاوفي لنا الكيلة وتصدق علينا يمكن يقبلك على ما بيك اصل سبحانه وتعالى يقبل القليل ويضاعفهم اصل كريم جواد اكرم نص ساعة لله اتفقنا؟ هي دي بداياتك ثبت أورادك من دلوقتي ارسم خط رمضان السنة دي بمنتهى الواقعية بلاش الكلام اللي كله شعرات وعبارات رنانة هنعمل و اكتب برنامجك في حدود إمكانياتك بتنزل شغل بتروح دراسة عندك متطلبات عائلية عندك هموم ذاتية كل الكلام ده هتعرف تعيش ازاي رمضان حط الكلام ده في اطار الجدول والباقي بقى يبقى تعرف ازاي تسقط فيه سائر الواجبات اللي انت هتبقى مخطط لها هتختم اربع مرات يبقى كل اسبوع هتختم مرة او هتختم اول عشرين مثلا ختمتين او ختمة ختمة اول عشرين وختمة العشر الاواخد زي ما انت المفروض تعيش لي في الوقت الفلاني هتصلي في المسجد الفلاني هتعمل ايه في الاعمال الدعوية الثانية؟ فكر كده لو خططت لها يبقى انت عايش لها لو المعاني دي هتغفل عنها ولما يجي رمضان تفكر فيها انت اللي رضيت انك تتحط في مخاوف هذا العام على رمضان خايف على رمضان أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤمننا من هذا الخوف أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم